وَكَمْ من مَنَكِمْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْأً لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْأً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَيِّ ذَنَّ اللَّهُ لِمَن يَشَاءَ الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظنف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 يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَطْفَأَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا